رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آفَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهْ وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لبقت الله أكبر من بقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قُل رَّبَّنَا أَمَتْنَا فَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا فَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَٰهٍ غَيْرُ جِبْرِيلَ مِن سَبِيلٍ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَك بِهِ فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش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 ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن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 من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وتلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كلاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا فيه ظلال وقال فلعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أني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 وما الله يريد ظلم للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عيص ومن يضلل الله فما له من هاد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 وَقَالَ فرعون يا هامان ابن بي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك جين لفرعون سوء عمله وصد عن وما كيد فرعون إلا فيه تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم مالي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 ان الله نصير العباد توقاه الله سيئات ما بكوا وحاقب الالف دعون نسو كل عذاب ان نار يعرضون عليها غدوه وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا والالف دعون اشد العذاب وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي الْنَّارِ فَيَقُولُ الْرُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ الْنَّارِ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 بالبينات. قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معبرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك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 الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والدخل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 كذلك يغفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني مهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لم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 فإذا قضى أمرا فإنما يقول له قوم فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن ما يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناكهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم كيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا طلوا عنا بل لم نكن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 تصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فَمَا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم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 انكم لتكفرون بالذي خلق الارض وفي يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها واسيا من فوقها وبارك فيها وقد وفيها اقواتها وقد في أَوْضَعَتْ أَيَّامًا سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيْهِا يَسْعَىٰ أَوْ كَوَّرَهَا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِرِينَ فَقَضَاهُم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بنصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة من مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة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 وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشوا أعداء الله إلى النار فهم يغزعون حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن تَقَنَّ اللهُ الَّذِي أَن تَقَفُ لَشَيْء وَ خَلَقَكُمْ أَْلا مَوح وَإلَيْهِ توجَون وَمَا ك تُم تَسْتَتونَ أَن يَشحَذَ عَلَكُمْ سَمعُكُ وَل أَلَ صَعُكُمْ وَلا جُلودكُم وَ وَك ظَنَتُم أَن اللهَّه لا يَععلمم كَثه مَِّا تَععملَلون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 قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ في أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا التي كنتم توعدون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 الله امِلَ صَالِحَ وَقَالَ إَّنِي مِن المُسلْلِمين وَلَا تَسَْو الْحَسَنَةُ وَلَ السَّئَة إِذَفَعبِ الَّه أَحْسَنُوا فَإِذ ال الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةُم كَأَنَّهُ وَذِي الحَمين وما يلقانا إلا الذين صبروا وما يلقانا إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وغبت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباصل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُ مَوْفِرَةٌ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا وَدُّكَ بِوَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى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 لا يَسْكَمُ الْ الإسانَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيرِ وَإِن السَّمُ الشَّوْوفَ يَأُوسُ قَلوقَ وَلاإنْ أَذَقنَاهُ رَحْمَةً مَِّا مِن بَعْدِضَ اللَّ أَمَ السَّتهُ لَا يَكولًا لا يَقُولَنَّ هَذَا ذَلِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عَدُوٍّ لِلَّهِ ثُمَّ تَوَلَّىٰ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سيم قاف كذلك يوحي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 إِلَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وله شاء الله ان جعلهم امة واحدة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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلك بله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاصل السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم في ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم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 مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقن كما أمرت ولا تتبع أهواءهم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 وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داعظة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي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 الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرس الآخرة نزل له في حرفه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 ولو بسط الله الرزق لعباده لبروا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته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 بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَلُوا إِنَّ ذَلِكَ لَمِن عَزْمِ الأُمُور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ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 وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يطلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مغد له من الله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 رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يَشَاءُ الذُكُورَ أَوْ يَزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُهُم أُنَيًّا يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أو منه وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي او يرسل رسولا فيوحي ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنِ اشْتَاءَ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في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 وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَأْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ فتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقربون وجعلوا له من عباده جزءا إن الانسانه لكفور مبين ان يتخذ من ما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما قضى للرحمن مثلا غل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على وَإِنَّمَا عَلَاءَ آلِهَتِهِمْ عَلَىٰ آثَارٍ مُقْتَدُونَ